وشر الحمد م م ر ل ث ا ا ت ه وكل ح ث ا ت بدعة و ك لله بدعة ض ا ضلالة, وكل ضلالة في النار أما、بعد. الحمد ل وكل ل ل ة في بعد رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ر ح ي الله هذا الجمع الطيب و ن س أ ل الله كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته وعلى فضله وكرمه أ ن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في جنته إنه إن الله هذا تعالى تعالى جواد、كريم. الكلام اليوم إن شاء الله تعالى حول هذا الحديث حول كريم الحديث السابع والثلاث وهذا الحديث أ خ ر ج ه البخاري ومسلم في ص ح ي ح ه م ا اللذين هما اصح ل الكتب ا ل م ص ن ف ة بعد كتاب الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله وهذا الحديث ورحمة وهذا جاء من ر و ا ي ة الجعد بن الجعد, عثمان الجعد ابي عثمان الجعد أ ب ي عثمان عن أ ب و رجاء العطارد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم ّ بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله وان هم ّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى الى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 حال العبد في حسناته وسيئاته وكيف يكون حاله اذا فعل الخير وكيف يكون حاله, حاله اذا فعل الشر وهذه الامور وهذا الحديث حديث قدسي وربما البعض منا يعرف الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي والفرق بينهما وبين ا ل ق ر آ ن ربما أ م ر عليهم سريعا ل ل ف ا ئ د ة وكما نعرف أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله ه تبارك وتعالى متعبد ت ت ب ا و ل تكلم الله ب ه ح ق ي ق ة انزله جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ م ا الحديث ا ل ق و س ي فهو من عند الله عز وجل أي معناه من عند الله لكن ل ل ه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويعزوه إلى الله أي يرويه الى ل ل ه يرويه أي إ الله وليس متعبد بتلاوته اما الحديث النبوي فهو كما عرفه اكثر اهل العلم فهو المرادف ل ل س ن ة وبعضهم قال يطلق على الخبر وبعضهم قال لا حتى لا نطيل قال اهل العلم بان الحديث, هو أو الحديث النبوي هو كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير وزاد بعضهم ص ف ة خ ل ق ي ة أ و خ ل ق ي ة فهذه ا ل أ م و ر إ ذ ا جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث عنه أ م ا إ ذ ا قال النبي قال الله فهذا حديث قدوسي ل أ ن ه يعزوه إ ل ى الله عز وجل أ م ا ا ل ق ر آ ن فهو معروف والنبي صلى الله عليه وسلم ن ق ر أ ه بسند إ ل ي ه إلى الله عز وجل. الى الله عز وجل الفرق ربما تكلمت به سريعا وربما يحتاج إ ل ى تفصيل في بيان معنى كل مصطلح من هذه المصطلحات وتدقيق ا ل أ م ر في الكلام حولهم لكن المجال هنا إ ن شاء الله تعالى لشرح هذا الحديث القدسي والعبرة بالفهم الميثر فيه حتى لا ت ض ي ع ا ل ف ا ئ د ة منه وهو فقه هذا الحديث فقه هذا الحديث مع عدم اغفال ما ي أ ت ي من ر و ا ي ة هذا الحديث فهذا مهم لمن يريد طلب العلم فما ي يرويه عن ربه تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله إن ان ل ل وجل ل ه عز كتب ا ح س الله ت فمن ا ذ ي ق ا ا ل ل عز وجل قال إن الله عز وجل إن عز كتب الحسنات وسيئات ا ل هنا يعني أ ذ ك ر نفسي اخواني بارك الله فيكم أ ن الحديث النبوي وحي أ ي ض ا ا ل ق ر آ ن وحي الحديث النبوي وحي الحديث القدوسي وحي حتى لا يظن ن ض ا ن بانني عندما اقول حديث النبوي وجاء عن النبي من قول او فعل او تقرير فهو يكون ابن عمر بن العاص عبد الله عن م ر ب ان ل الله ع عبد ع ا ص أن يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك بين و أ ث ب ت أ ه ل العلم ب أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وحي وهذا ثابت في ا ل ق ر آ ن وثابت, وثابت في ا ل س ن ة الله تبارك ت ع ا ل ى يقول قل مثلكم إلي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نعم والايات في ذلك ك ث ي ر ة إ ن شاء الله عز وجل الشاهد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث عن ربه تبارك وتعالى فقال قال الله عز وجل إن الله عز وجل عز كتب الحسنات والسيئات الله بالصيغة الماضي وجل عز كتب كتب الحسنات والسيئات اي ان الامر تم وليس ايش وليس في تعداد او ليس ف يحدث او ليس ي في مستقبل قد علم الله عز وجل الحسنات والسيئات من العباد فكتبها الله عز وجل وبينها ّ يوم ا ل ق ي ا م ة يبين ّ الله عز وجل الحسنات والسيئات لخلقه يوم ا ل ق ي ا م ة فالله عز وجل في هذا الحديث يبين ّ رحمته ويبين ّ لطفه بالعباد الله عز وجل عز قال إ ن الله كتب السيئات كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ثم بين ذلك فصل هذه ا ل أ م و ر هل في سويت ان شاء الله, طيب الحمد لله طيب الله فالله عز وجل عز وضح حال هذه السيئات والحسنات بما سياتي من, كلام بما سيأتي من الكلام بانه يقول أ ن ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا و ا ل س ي ئ ة تجزى بمثلها في تفصيله الذي بينه ّ الله عز وجل في هذا الحديث وقال إ ن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها ه ن اي شرط فمن هم بحسنة أ كان عنده أ و كانت عنده ا ل ن ي ة التي بها ت ب ع ث على عمل شيء فيه خير إ م ا لنفسه واما لغيره فمن هم الهم من فعل شيء محاوله فعل شيء محاولة فاذا ع ل شيء ف هم احدكم بحسنه ولم يعملها من فضل الله علينا ومن كرمه أ ن ه جعل الذي لا يستطيع بعد عقد نيته على فعل شيء من الخيرات أ ن تكتب له ح س ن ة كامله ة لا ينقص ن م ا شيء لا ينقص منها شيء مثلا شخص يريد أ ن يساعد رجلا كبيرا واراد بذلك فعل الخير ابتغاء م ر ض ا ت الله فعندما حاول ان يذهب الى هذا الرجل حدث شيئا منعه من الذهاب و ت أ خ ر عن هذا الخير وانتهى أ م ر هذا الفعل يعني في هذا الموقف بالذات إ ذ ا لم يفعله في هذا الوقت لن يستطيع أ ن يفعله في وقت آ خ ر فتخلف عن م س ا ع د ة هذا الرجل في هذا الوقت بالذات فتم الأمر فهنا الأمر بنيته هذه تكتب له ا ل ح س ن ة ويكتب له ا ل أ ج ر كاملا لا ينقص شيئا ل أ ن ه صحح ا ل ن ي ة أ و ل ا وقدمها ثم عزم على فعل الشيء فمنعه منه مانع مثلا عند الفقهاء عندما نسأل أ ح د ا من أ ه ل العلم بالفقه ونقول له أ ن ا بعد أ ن أ ت ي ت بالمال ل أ ذ ه ب إ ل ى الحج وهذه ا ذ ه أ ي ا م الحج ن س أ ل الله أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م حج بيته الحرام بيته آمين فأقول لأهل العالم بالفقه انا اتيت بمال وبعد ان دفعته في مقدمات السفر و ج ه س ت نفسي وفعلت كل شيء مما استطيعه للسفر الى الحج ثم بعد ذلك وانا مسافر حدثت م ش ك ل ة منعتني من الصفر س ف ر هل في و ت ح د ث ت منعتني مشكلة من ل ا س ف اما كما اجاز بعض الفقهاء اذا كان هناك ابن هذا الرجل مثلا يحتاج, يحتاج الى زواج وهذا المال يعيفه فالزواج افضل او ان كان هذا الشاب الذي يريد ان يسافر الحج فيريد ان يتزوج فالزواج اولى يعني مثل هذه الامور اه ربما اه يعني فيها تفصيل في اهلي عند اهل العلم لكن الشاهد ان منع بينك وبين الحج امور م ع ي ن ة وهي فوق قدرتك على فعلها فهذا الامر بين اهل العلم فيه بانك تكتب لك الاجر, او يكتب لك الاجر كاملا اجر الحج يكتب لك كاملا ل أ ن ك عقدت ا ل ن ي ة وعزمت على أ ن تذهب وما منعك من ذلك إ ل ا أ م ر ليس في استطاعتك فلذلك أ ن ت هممت بهذه ا ل ح س ن ة والهم هنا لابد أ ن يحيطه وسائل ا ل م س ا ع د ة و ا ل ق د ر ة على الهم ولفعل ا حتى تستطيع أ ن تقوم على هذا ا ل أ م ر لكن شخص يريد أ ن يفعل ذلك وهو لا يتحرك لا يحرك ساكن ا فليس هذا هممم لا يتحرك لفعل شيء ويتكل على غير ه و غير ذلك فليس يفعل شيء لذلك قال فمن هم ب ح س ن ة فلم يعملها لا بد من الهم ونذكر في قصه ة يوسف ي ع ل السلام نبي الله يوسف عليه السلام لقد همت به وهم بها لقد همت به ولقد جعلت كل الوسائل ا ل م س ا ع د ة لها حتى تقدم على هذا الفعل ف ا ل ه م ل ابد ان ي ص ح ب ه وسائل مساعد ة ل هذا ا ل ف ع ل فلقد فمن هم ب ح س ن ة فلم يعمل ه ا ك ت ب ه الله ا عند ه ح س ن ة ك ا م ل ة فهذا من فضل الله تبارك وتعالى وهذا ليس ل غ ي ر المسلمين فهذا أ م ر خصصه الله عز وجل للمؤمن الذي يريد الخير ويريد ا ل ج ن ة ويريد الحساب اليسير لذلك قال في الكفار يوم القيامه ة وقدمنا عملوا ما من عمل ن ا إلى ل ع ف ج هباء م ن ث وقدمنا ر ا و إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا الله تبارك وتعالى جعل كل ما قدمه الكفار في الدنيا هباء منثورا أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م ليس عندهم حسنات ب ا ل م ر ة لكن المسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يفعل شيء وهم به لكن منعه مانع فكتب هذا ا ل أ م ر فكتب هذا ا ل أ ج ر له وهذا خير له في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فينظر إ ل ى الفرق بيننا وبين غيرنا مما فضله الله على العالمين وهذا كله سيعرف في ا ل آ خ ر ة عند العرض والحساب ولما يرى الكفار ما أ ن ع م الله به على المؤمنين والندم الذي سوف يندمون عليه في النار عادنا الله إياكم منها فمن هم بحسنة هم فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه, كتبها الله, عنده حسنة الله تبارك وتعالى بين في كتابه ومن َ يهاجر َُُِ في ِ سبيل َِِ الله َِّ يجد َُِ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ مراغما َُ كثيرا ًَِ وسعا َِ ومن ََْ يخرج ُْ من ِْ بيته َِِْ مهاجرا ًَُِ الى َ الله َِّ ورسوله ََُِِ ثم َُّ يدركه الموت َْْ فقد ََْ وقع َََ أ اجره ُُْ على ََ الله َِّ نعم حتى بعض اهل العلم يعني ي بينوا انه ان رجع عن هذه ا ل ح س ن ة او عن هذا الفعل الخير بسبب الكسل وعنده في الاصل انه نوى ان يفعل ذلك كتبت له هذا حسنة يعني هذا من ما فضله الله تبارك وتعالى علينا يعني ربما البعض لا يكون بعد ط ي ب ه ل الصوت واضح اللهم استعان ربما يكون الشخص بعد أ ن نوى وهم بفعل شيء ثم تكاسل عنه تكتب له الحسنات يكتب له ا ل أ ج ر كاملا مع أ ن ه تكاسل ل أ ن ه من قبل قد نوى وعزم وهم بهذا الفعل فالله تبارك وتعالى بسبب هذا الهم الذي, هم الذي همه وبسبب نيته الصالحه ة فجعل ل حسنة فجعل له ح س ن ة ثم قال و إ ن هم بها ففعلها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 إ ذ ا ابتغيت مرضات الله عز وجل جعل ك الله تبارك وتعالى في ا ل ذ ي ينعمون في ن ا ل ج ن ة ب ا ل ن ظ ر إ ل ى وجهه الكريم إ ن س ا الله ظ ر ي م ت ع ن الى ب ا ن ظ ر إ ل وجهه في ا ل ج ن ة آمين فهذا أ ع ظ م ا ل أ م و ر وهذا خير الله للعباد الذين أ ن ك ر و ه الفرق الضاله وقالوا ان الله لن يراه أ ح د لا في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة وهذا ضلال وبهتان عظيم وهذا ثابت في ر ؤ ي ة الله تبارك وتعالى في الجنه لعباده المؤمنين المؤمنون يرون الله عز وجل في ا ل ج ن ة ويحجب الكفار ويحجب الكفار عن رؤيته تبارك وتعالى ل أ ن ر ؤ ي ة الله نعيم وهو أ ع ظ م النعم نعم ا ل ج ن ة أ ع ظ م ه ا ر ؤ ي ة الله عز وجل فلذلك كل هذه الحسنات تجعلك ترتقي لتصل إلى الى ف ر د و س ا ل ل أ ع نسأل الفردوس ل ل ه أن يرزقنا ا ا ل أ ع ل ى و م ج ا و ر ة النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن هم بها فعملها كتبها حسنات يتم بعد الله عنده عشر حسنات بعد أن يتم عمله عشر أن الذي نوى فيه الخير الله عز وجل يرزقه عشر حسنات على هذا العمل ثم لا يقف على ذلك ولكن يزيدها الله عز وجل الى س ب ع م ا ئ ة ضعف أرقام لو ظل الشخص يعدد فيها أ و يعدها ما استطاع فالله مستعان د ه عشر سبع ضعف حسنات مائة إلى ولم يكتفي بذلك الله عز وجل في نعيمه لعباده بل قال إ ل ى أ ض ع ا ف ك ث ي ر ة إ ل ى أ ض ع ا ف ك ث ي ر ة وهذه ا ل ك ث ر ة لا يعلمها إ ل ا الله حسنات إ ل ى ما شاء الله ليس لها حد نقول إ ل ى كذا أ و كذا و إ ن م ا إ ل ى ما شاء الله فهذا جزاء ا ل إ ح س ا ن وجزاء العمل الصالح وجزاء الخير فالعبد يحرص على فعل الخير و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى فهذا فيه خير كثير الشخص يفعل حسنة واحدة تضاعف له عشر ح س ن الى ت إ س ب ع م ا ئ ة ضعف إ ل ى أ ض ع ا ف ك ث ي ر ة لا يعلمها إ ل ا الله عز وجل فاين أ نحن من هذا, أين نحن من هذا؟ ر منا ربما يتهاون في النوافل أ و في السنن أ و في غير ذلك بهدف أ ن ه ا لا يعاقب تاركها وينسى أ ن الله عز وجل بين لك إذا أنت فعلت هذه النوافل والسنن لك فعلت إذا هذه والخير فلك منه أ ج ر كبير لا يستطيع أ ن يحصيه أ ح د ا ابدا لذلك جاء في شؤب ا ل إ ي م ا ن أ ن أ ع ل ا ه ا لا إ ل ه إ ل ا الله و أ د ن ا ه ا إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق فهل ينظروا احد الى طريقه فينظر فيه فيجد حجرا او ش و ك ة او شيئا فيذكر خير عظيم ي أ ت ي ه من الله اذا ازاح هذه عن العباد كثير مننا كثير لا يفكر في هذه ا ل أ م و ر وربما كثير من الناس من يستصغر هذه ا ل أ م و ر لكن الله عز وجل جعل من ا ل أ ع م ا ل التي يروها صغيره ة ف ي ا الأجور من كأحد فيها الميزان و ذ حق الله عز وجل إ ذ ا أ ص ب ت ب ش و ك ة في قدمك و أ ن ت تسير ت أ خ ذ عليها ح س ن ة إ ذ ا عطفت على صغير ت أ خ ذ ح س ن ة إ ذ ا عطفت على حيوان ت أ خ ذ ح س ن ة إ ذ ا ابتسمت في وجه أ خ ي ك تاخذ حسنه اذا عاملت إ ن س ا ن ا بلطف و ط ي ب ت أ خ ذ ح س ن ة فكل عمل فيه ابتغاء وجه الله عز وجل ف فيه حسنات من الله عز وجل فهل ي أ ت ي العبد بعد ذلك في يوم ا ل ق ي ا م ة ويتجرا على الله عز وجل ويقول ب أ ن ه ليس هناك من بلغه أ و ليس يقدر على ا ل أ ع م ا ل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إ ل الا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا نفسا ما آ ت ا ه ا وجعل الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له فكل ا ل أ م و ر م م ه د ة أ م امامنا ن لجني الحسنات كل ل ا أ و ر ممهدة م م أ ا لجني الحسنات قطف الحسنات اخذ الحسن... الحسنات كسب الحسنات ك ل ما شئت فهذا يوم لا يعلمه كثير الحسنات امامنا ونحن نغفل عنها فلا بد من الفهم في دين الله عز وجل حتى نحصل الخير والحسنات ا ل ك ث ي ر ة وأن, وان هم ب ح س ن ة و إ ن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى س ب ع م ا ئ ة ضعف الى اضعاف ك ث ي ر ة هذا لا يوفق هل في صوت صوت واضح طيب الله مصدع هذا الذي يوفق لهذا الخير يكون متابعا ومتمسكا بالكتاب والسنه ة بارك ا ل ل فيك يكون ومتمسكا متابعا ا ب لانه ك ت ب والسنة ل أ بدونهما لا يعرف كيف ي أ ت ي بالحسنات وكيف يتخلص من السيئات والله تبارك وتعالى قال مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل س ن ب ل ة م ئ ة ح ب ة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فضرب مثلا بالذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله في الخير وعمال الخير والطاعات وكل هذا متابعا فيه للنبي ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم فمثل هذا كمثل ح ب ة تنبت هذه ا ل ح ب ة سبع سنابل وهي مثل الحسنه ة ذ ه الحسنة يخرج منها سبع حسنات في كل س ن ب ل ة م ئ ة ح ب ة كل ح س ن ة يخرج منها حسنات ك ث ي ر ة نعم كالصدقه الله تبارك وتعالى ي أ خ ذ الصدقه فيربيها وكذلك الحسنات تتكاثر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحسنات تتكاثر وكل وكلما ر ر ح م ة الله و ب ا ا ت ه ح س ن ا تتكاثر ت ك و ل عظم العمل كلما كانت الحسنات أ ك ث ر و أ ك ث ر الله جعل الحسنات جعل حياكم الله أ خ ي الحبيب ا ق ا ه ر ب ر ك الله فيكم فالله تبارك وتعالى جعل الحسنات فيما افترضه على الناس وجعل الحسنات أ ي ض ا في النوافذ وفي ا ل أ م و ر التي فيها سعه يسأل العظيم العظيم ي أن الله رب العرش ش ف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 أ ن يشفيه وينجيه ويبدل سيئاته سيئاته حسنات كان ثم ق ا ل ا ل ل ه ع ز و ج ل في ا ل ح د ي ث ا ل ق د و س ي آ م ي ن إ ل ى س ب ع م ا ضعف إ ل ى أ ض ع ا في ك ث ر ة غ إ ن ه م ب س ا ز و ج ل ن ب س ي ئ ة ا ل س ي ئ ة م ق ا ب ل ا ل ح س ن ة ا ل س ي ئ ة م ق ا ب ل الحسنة و ا ل ح س ن ا ت أ ت ي من الخير و ا ل س ي ئ ة ت أ ت ي من الشر فمن عمل صالحا يجازى بالحسنات ومن عمل شرا ومن عمل فسادا يجازى بالسيئات لكن الله عز وجل أ ع ط ى لنا أ م ر ا غفل عنه الكثير فاعطانا ن ع م ة ك ب ي ر ة جدا وهي انه تبارك وتعالى جعل ا ل س ي ئ ة بمثلها وليس كالحسنات ولو أ ن ه ا كانت مثل الحسنات لضاع الناس لكن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر تبارك وتعالى وهو رحيم بعباده ويحبهم ويريد لهم الخير ويريد لهم ا ل ج ن ة لكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون و أ ك ث ر الناس لا يشكرون لذلك خير الله عز وجل إ ل ي ن ا نازل وشرنا إ ل ي ه صاعد و أ ك ث ر من أ و ذ ي هو الله عز وجل منا نؤذي الله ونحن ندعي حبه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل خلقنا لنعبده وخلق لنا ا ل أ ر ض جميعا وجعل ما فيها متاعا لنا لنعبده د ه و و ن ح و َ ي َ ليت َ قومي ََْ ع ْ ل َ م ُ و ن َ وهذا الخير امر من الامور التي امتن الله بها على الامه او على الناس أن ان جعل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 أ و نفكر في الشر ثم نقف ولا نفعله فالله تبارك وتعالى يكتبها لنا ح س ن ة هل هذا يجعل من العبد بعد ذلك حريه ة في فعل الحرام وان هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده ح س ن ة ك ا م ل ة لما ي ك ت ف الله عز وجل ب أ ن ه لا يكتبها و إ ن م ا حول هذا ما دام ع هذا الشخص ترك هذا الأمر وترك هذه ا ل م ع ص ي ة أ ن جعلها ح س ن ة ك ا م ل ة ليست ن ا ق ص ة وكم منا من يفكر ويكبر ويحدد ويعزم على فعل ا ل م ع ص ي ة و ر ب ن ا شخص يريد أ ن يفعل ذنبا ويقف عن فعل هذا الذنب بسبب شيء عارض من أ م و ر الدنيا فيحزن ويتمنى ا ل و كان استمر في ذلك وما علم هذا ان الله عز وجل أ ر ا د له الخير ر وصرف عنه ا ل ش وابدله ا ل س ي ئ ة ب ا ل ح س ن ة لكن اكثر الناس لا يعلمون وان هم بها فعملها كتبها الله س ي ئ ة و ا ح د ة وان عمل بها فعملها كتبها الله سيئه واحده جعلها تكتب له سيئه واحده مع انه عملها واصر عليها وارتكبها وان كانت اي او ان كان اي ذنب يكتبها الله تبارك وتعالى س ي ئ ة و ا ح د ة ف ا ن العقل هنا الذين ي ع م ل و ن عقولهم اذا سمع هذا الحديث وعرف ان الله رحيم بعباده حكيم حليم يريد لهم الخير يريد لهم ان يدخلوا ا ل ج ن ة الله عز وجل لا يريد لاحد ان يدخل النار ولكن نحن لا نعرف الخير لنا طيب إ ن شاء الله تعالى أ ن ه ي ولنا لقاء إ ن شاء الله تعالى في المره القادمه ة ورحمة بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك وأتب وبارك على نبينا وصحبه ب الله اللهم أشهدوا لا إلا الله السلام الله أستغفرك ر فيكم إليك عليكم ك إله وصل وسلم على على آله وصحبه وسلم محمد أنت و